إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آل دا ذلك رب العالمين وجعل فيها رؤوس يوم فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسالين ثم استوى الى السماء وهي دقان فقال لها فقال لها وللارض اتقيا طوعا او كرها قالت اتينا طرائعين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 وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدا فاستحبوا العمى على الهدا فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكتسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله لنار فهم يزعون حتى إلى ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم من الخاترين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولعوا فيه لعلكم تغلقون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله الله مَدَارُ الْقَوْمِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَزَلِينِ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 فإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يُنذِرَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذِرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أزالهم وقرون وهو عليهم عما هؤلاء يلادون هؤلاء يلادون من مكان بعيد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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وغنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقنه رحمة من من بعد ضرأ مسته لا يقول أنها ذل لي لا يقول أنها ذل لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن نَلِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَةِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيقٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبْجَانَ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيبٍ